إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص وإخاله ثال قومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون عني عصوت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 صدقا لما بين يدي من الثورى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم منا افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليكفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدل على تجارة هل أدل على تجارة تنجي بأب أنين تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وتجهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومتاكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصار الله كما قال عيسى كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أنصر طائفة من بني إسرائيل من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأي أبناء الذين آمنوا على عدويهم فأصبحوا باي